الف لام را تلك ايات الكتاب وقرانيم نكفوا لو كانوا مسلمين ذرهم ياكونون ويتمت تَاو وَيْلٌ لِلْهِيَمِ أَمَنُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَمَا أَهْلَكَ نَامِرَ قَرْيَةٍ إِلَّا لها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها غير وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْكَ ذِكْرٌ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ لَوْ مَا تَتِينا بِالْمَلَائِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُّظْلِمِينَ إِنَّا نَحْنُ لَن نّذِكْ رَأَوْا إِنّا لَهُ لَافِظُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ كان يسلكون في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الاولين وَلَهُ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَضَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّ مَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُومٌ